لفلام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذي Surah the believers by the truth of Allah, who is the Lord, and who is the Heavenly, and the Most Gracious.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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الأرض فيظلون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تطوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا ولم يكن لهم من شركاء هم شفاع وَكَانُوا كانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ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 من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألفنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء سيحيي به الأرض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ان تقوم السماء والأرض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض إذا أن ثم تخرجوا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجوا.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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ولم أهواءهم بغير علم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 لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا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 فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانوروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرون أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره وَمَن عمل صَالِحًا الصَّالِحَاتِ سَلَآَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ سُوءٍ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن أي يُصِلَ لِيَأَحَمُّ بَشَرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ صَبْضِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ صَبْضِهِ تَشْكُرُونَ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُمُ الصَّرَّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِلَى وَلَّوْمُ دِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَا يُعَلَّمُونَ عَلَى الْعِلْمِ وَلَا يُحْبِطُهُمْ عَمَادُهُمْ وَلَٰكِنْ يَعْلَمُونَ مَا لَا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 وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث